ب س م ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي يا أيها م ا ل ذ ي ن آمنوا أوفوا ب ا ل ع ق و د ح ل ت ل ه م بريمة ا ل أ ن ع ا م إ ل ا م ا ي ت ل ل ى ع ي ه م محل غير ا ل ص ي د و س م ا ن الله يحكم م ا يريد يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آ موسوعه ن ا لَا ت ح ش ا ا ئ ر ل ل و ل النابلسي م ل ه و للعلوم ا ا ل ا س ل ا ئ د م ي ا ولا ي ج ر م ن شنان ك م و م أن ص د و ك صدوكم م أن ع ن النابلسي م س ج وتعاونوا للعلوم الاسلاميه ى ولا ت موسوعه ا ا ل ن و ا ب ل إ س ا للعلوم الاسلاميه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 ي س أ ل و ن ك م احل ذ ا أ لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح م ك ل ب ي ن ه ن تعلمون مكذبين تعلمو تعلمونهن ما أ م ر ك م الله ف َ ل ا لكم ُ الطيبات ََِّّ وما ََ علمتم ََُّْْ من َِ الجوارح ََِِْ مكلبين ََُِِّ تعلمونهن ََُُُِّ مما َِّ علمكم َََُُّ الله َّ فكلوا َُُ مما َِّ أ امسكنا َْ عليكم ََُْْ واذكروا ُُْ اسم َ الله َِّ عليه ََِْ واتقوا ََُّ الله َّ إ ِ ن َّ الله ََّ سريع الحساب َِ فاليوم أ ح ل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لغم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا آ ت ي ت م و ه ن اجورهن م ح ص ن ي ن غير متافحين ولا م ت خ ذ ي أ خ د ا م اليوم أ ح ل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل ل ه م و ا ل م ح ص ن من المؤمنات ا ت و ا ل م ح ص ن النابلسي ت من ا ذ ي أ و و ت ا ا ل ك ت من ق ب م إذا آتيتموهن للعلوم ن يكفر الاسلاميه فقد حبط ع م و س و ع ي ا ل آ خ ر ة م ن ا ل ب ا س ر ي ن يا أيها ا للعلوم ذ ي ن ا إذا ق ت م إلى ا ل ص ل ا ة ف خ س ل و ا و ج ا م و أ ي د ي ك م إلى ا س م ر ا ف ق و ا م س و برؤوسكم ر أ ج ل ك م إ ل ى الحسنى ك ع وان إ ن كنتم ن ج و ب فاتطهروا و إ كنتم مرضى او على سفر أ و جاء احد منكم من الغائط أ و لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموه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 كونوا قوامين لله شهداء ب ا ل ق ز ق ولا يجرمنكم شمان قوم على أ ن لا تعدلوا اعدلوا و أ ق ر ب و ا للتقوى واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات لهم م غ ف ر ة و أ ج ر عظيم والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك أ ص ح ا ب الجحيم يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا اذكروا نعمه الله عليكم إ ذ هم قوم أ ن ي ب س ط و ا إ ذ هم قوم أ ن يبسطوا اليكم أ ي د ي ه م فكف أ ي د ي ه م عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد أ خ ر الله ميثاق بني إ س ر ا ئ ي ل وبعثنا, وبعثنا منهم اثني منه عشر نقيبا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 ي ح ر ف ونسوح الكلمة مواضعه عن ا ل ض م مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خ ا ئ ن ة منهم إ ل ا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إ ن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إ ن ا نصارى اخذنا ن ي ث ا ق ه م فنسوح ا ل ض م مما ذكروا به ف غ ر ي م ا س و ع ه النابلسي للعلوم ا ل ق ي ا م ة و س و ف ينبئهم ا ل ل ه ب م ا كانوا ي ص ن ع و ه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 والله على كل شيء قدير و ق ا ل ت ي ه و د و ا ل ن ص ا ر ى نحن أ ب ن ا ا ء ل ل ه وأحباؤه ق ل ف ل م ي ع ذ ذ ب ب ك م ن و ب ك م ب ل أنتم بشر م ن خ ل ي ه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 فقد ج ا ء ك موسوعه بشير ن ب ي ا ل ل ه ل كل ى شيء قدير وإذ النابلسي م قوم اذكروا نعمة للعلوم ي الاسلاميه فيكم ك و و ت م ا لم ي و س أ ح د ا من ا ل ع ا ل م ي ن ي ا قوم د خ ل و ا الأرض ا ل م ق د س ة ا ل ت ي كتب ا ل ل ه ل ك م و ل ا ترتدوا ع ل ى أ د ب ا ر ك م ف ت ن ق ل ب و ا خ ا س ر ي ن ق ا ل و ا ي ا م و س ى إ ن فيها قوما جبارين قوما وانا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فان إ ا داخلون قال رجلان من الذين خافوا انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فان غالبون وعلى الله فتوكلوا الله كنتم إن مؤمنين قالوا يا موسى إ ن ا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب فاذهب أ ن ت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون قال رب انكم إني نفسي لا أملك إلا نفسي وأخي قال رب إ ن ي لا أ م ل ك إ ل ا نفسي و أ خ ي ه فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال ف إ ن ا محرمه عليها أربعين س ن ن ت ت ي ي ه و ن ع ه النابلسي للعلوم الاسلاميه اسماء ب ل ق ر الله الحسنى إ ن م ا ت ق ب ل الله من المتقين قال لئن بسطت إ ل ي يدك قال إ ن م ا ت ق ب ل الله من المتقين واتل عليه النبى أ بني آ د م بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم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 ف أ ص ب ح من الخاسرين ف د ع ث الله غرابا يبحث في ا ل أ ر ض ل ي ر ي ه كيف يواري س و ء ت اخيه قال يا و ي ل ت أ اعجزت أ ن أ ك و ن مثل هذا الغراب ف و ا ر ي س و ء ت اخيه ف أ ص ب ح من النادلين من أ ج ل ذلك كتبنا على بني إ س ر ا ئ ي ل أ ن ه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 وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إ ن الذين كفروا لو ان لهم ما في ا ل أ ر ض جميعا ومثله معه ليفتدوا, ليفتدوا به من عذاب يوم ا ل ق ي ا م ة ما تقبل منهم ولهم عذاب اليم يريدون أ ن يخرجوا من النار وما هم خارجين موسوعه ن النابلسي للعلوم الاسلاميه ا س م ا و الله والله عزيز حكيم فمن ت ا ب بعد من ل ح ف إ ن الله غفور رحيم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 والله على كل شيء قدير يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين, من الذين قالوا آ م ن ا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم اخرين لم ياتوه يحرفون الكلمة من بعد يقولون ح ر ف و مواضعه ن من الكلمة بعد ي ان اوتيتم هذا فخذوه و إ ن لم تؤتوا فاحذروه ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أ و ل ئ ك ا ل ذ ي ن لم يرد ا ل ل ه أن ي ط ه ر ق ل و ب ه م لهم في ا ل د ن ي ا خزين و ل ه م ف ي الآخرة ع ذ ا ب عظيم س م ا و ن ل ل ك ذ ب ه ا ل و ن ل ل ص ح ى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 إ ن الله يحب ا ل م ق ص د ي ن وكيف يحكمونك وعندهم التوراه ا حكم وكيف يحكمونك الله وعندهم التوراة فيها حكم الله وكيف يحكمونك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 الذين ا س ل م و الذين ل هادوا والربانيون و ا ل أ ح ب ا ر بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا, وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس و ا خ ش و ه ولا تشتروا ب آ ي ا ت ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أ ن ز ل الله فاولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن, والأذن بالأذن والسن بالسن وارجو روح قصاص فمن تصدق به فهو كفاره له ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون وقفينا على اتائهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراه واتيناه الانجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراه وهدى وهدى وموعظه للمتقين وليحكم اهل الانجيل بما انزل الله فيه ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون وانزلنا إ ل ي ك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب و م ؤ ي م ن ا عليه فاحكم بما انزل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 ولو شاء الله لجعلهم أ م ة و ا ح د ة ولكن ي ب ل و ك م فيما آ ت ا ك م فاستبقوا الخيرات إ ل ى الله مرجعكم جميعا فينبئكم, فينبئكم بما, بما كنتم فيه تختلفون وانحكم بينهم بما أ ن ز ل الله ولا تتبع اهواءهم واحذرهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما أ ن ز ل الله إ ل ي ه فان تولوا فاعلم أ ن م ا يريد الله أ ن يصيبهم ببعض ذنوبنا و إ ن كثيرا من الناس لفاسقون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 ان الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرضوا يسارعون فيهم يقولون, يقولون نخشى ان تصيبنا دائره فعسى الله ان ياتي بالفتح او امر من عنده فيصبحوا, فيصبحوا على ما اسروا في انفسهم نادمين يقول الذين امنوا اهؤلاء الذين أ ق س م و ا بالله جهد أ ي م ا ن ه م إ ن ه م لمعكم حدثت أ ع م ا ل ه م فاصبحوا خاسرين يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا من ي ر ت د منكم عن دينه فسوف ياتي الله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 فان حزب الله هم الغالبون يا ايها الذين آ م ن و ا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزءا ء ا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار, والكفار اولياء واتقوا الله ان كنتم مؤمنين واذا ناديتم إ ل ى ا ل ص ل ا ة اتخذوها وزها ولعبا ذلك بانهم قوم لا يعقلون قل يا أ ه ل الكتاب هل تنقمون منا إ ل ا ان آ م ن ا بالله وما, وما انزل إ ل ي ن ا وما انزل من قبل وأن أ ك ك ث ر م ف ا س ق و ن ق ع ه ا ل ن ا ب ش ر من ذ ل ك مثوبة ع ن س ا للعلوم ه من ل ن ه ا ل ه غ ض الاسلاميه ي ه و م و عليه و ج ع ل م ن ه م النابلسي ق ر د ة و ا ل خ ز ي ر و ع د ا ط ا غ و ت للعلوم ا ل ا جاءوكم ق ا ل و ا آ م ن ق د دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أ ع ل م بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في ا ل إ ث م والعدوان واكليم السحر لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الردانيون و ا ل أ ح ب ا ر عن قولهم ا ل إ ث م واكليم السحر لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلوله غلت أ ي د ي ه م ولعنوا بما قالوا واليداه م ب س و ط لينفق كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا ولا م ن ه م م ا أ ن ز ل إليك م ن ربك غ ي ا ن ا وكفرا و ا ل ق ي ن بينهم ا ا ل ع د ا و ة و الاسلاميه ب غ ض ء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 بلغ موسوعه أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت والله يعصمك من إ ا ل ف ن ا ب ل غ ت ر س ا للعلوم ا ت ه و ل ه ي ن الاسلاميه ن إن ا ل ل ه يهدي ا ل ق و ا ا ل ك ف ر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 وما للظالمين من أ ن ص ا ر لقد كفر الذين قالوا إ ن الله ثالث ثلاثه وما من إ ل ه إ ل ا إ ل ه واحد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 ل ا ت غ ل و في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أ ه و ا ء قوم قد ضلوا من قبل و أ ض ل و ا كثيرا وضلوا وضلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من بني إ س ر ا ئ ي ل على لسان د ا و د وعيسى بن م ر ك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 ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن ش د الناس ع د ا و ة للذين آ م ن و ا اليهود والذين اشركوه ولتجدن أ ق ر ب ه م و د ه للذين آ م ن و ا الذين قالوا إ ن ا نصارا ذلك ب أ ن منهم ق س ي س ي ن ورهبانه وهم لا يستكبرون ذلك بأن منهم قسيسين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 و ن ظ م أ ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فاتاهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الانهار تحت خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين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 كذلك ك الله ل يبين م آياته ت لعلكم ك ش ر و ن يا أ ي ه ا ا ل ذ ي ن آ م ن و ا إنما ا ل خ م م ر و ا ل س ي ل أ ن ص ا ا ب و ل أ ز ل ا م رجس عمل الاسلاميه لعلكم إ ن موسوعه ا الشيطان يريد أ النابلسي و ا ل غ ض ا ا للعلوم و ي ص د ك عن ذكر ا ل ل ه وعن ا ل ص ل ا م ي ه لفضيله الدكتور محمد راتب ا ل ن ا ب ل م ب ي ن ليس على الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات جناح فيما, فيما طعموا إ ذ ا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات ثم, ثم اتقوا وامنوا ثم اتقوا واحسنوا والله يحب المحسنين يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تنالوا أ ي د ي ك م ورماحكم ليعلم, ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب هليم ي اليم يا أيها ا ذ ن آ ن و ا قتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذ و ا عدل منكم هديا بالغ الكعبه أو, او كفاره طعام م س ا ك ي ن ا وعدل ذلك صياما ليذوق وبال امره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام احل لكم صيد البحر وطعامه متاع ا لكم وللسياره وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إ ل ي ه تحشرون جعل الله ا ل ك ع ب ة البيت الحرام قياما للناس و ش ا ر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أ ن الله يعلم ما في السماوات وما في ا ل أ ر ض وان أ ن ل ل بكل عليه اعلموا ه شيء أ الله شديد العقاب وان الله غفور رحيم ما على الرسول إ ل ا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتبون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 ش ا ك ه الهدى شركه آمنوا ع ل ي ك أنفسكم م لا ي ض ر ك م من ضل إ ذات د ي ت م ض م ي ع ا ف فينبرك ي ن ب ب ك م م ا ك ن ت م ت ع م ل و ن يا ايها الذين آ م ن و ا شهاده بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصيه اثنان دوا عده منكم او آ خ ر ا ن من غيركم ان انتم ضربتم في الارض فاصابتكم مصيبه الموت تحبسونهما من بعد ا ل ص ل ا ة فيقسمان بالله إن ان ر ت ت ب م لا إ ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم ش ه ا د ة الله إ ن ا اذا لمن ا ل آ ث م ي ن ف إ ن عثرا على أ ن ه م ا استحقا وما اقامهما من, من الذين استحق عليهم ا ل أ و ل ي ا ن فيقسمان بالله لشهادتنا أ ح ق من شهادتهما وما اعتدينا إ ن ا اذا لمن الظالمين ذلك د ن ا أ ن ي أ ت و ا على وجهها ش ر د بعد أيمان ي م ا ن ه و ا ت ق و ا ا ل ل ه و ا س م ع و ه والله لا ه ي د ي ا ل ق و م ا ا ل ف س ق ي ن يوم يجمع ا ل ل ه ا ل ر س ل ف ي ق و ل م ا ذات أ ج ب م قالوا لا ع ل م ل ن ا إنك أ ن ت ع ل م ا ل غ ي ب قال اذ, اذ قال الله يا عيسى ب ن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى, وعلى والدتك إ ذ ايدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد و ك ا ل ا و إ ذ علمتك الكتاب و ا ل ح ك م ة و ا ل ت و ر ا ة و ا ل إ ن ج ي ل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 فقال الذين كفروا منهم ان هذا إ ل ا سحر مبين و إ ذ أ و ح ي ت إ ل ى الحوالين أ ن آ م ن و ا بي وبرسولي قالوا آ م ن ا واشهد ب أ ن ن ا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 وارزقنا و أ ن ت خير الرازقين قال الله إ ن ي منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم ف إ ن ي اعذبه عذابا لا أ ع ذ ب ه أ ح د ا من العالمين واذ قال الله يا عيسى ابن مريم أ ا ن ت قلت للناس اتخذوني وامي ا ل ع ي ن من دون الله قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق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 فلما ف ت ت و ي شركه الهدى شركه دعويه غير ربحيه ذات مضمون اجتماعي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 خالدين فيها أ ب د ا ذلك رضي الله عنه عنه ذلك الفوز ل ذلك ل ه عنهم عنه ورضوا ا العظيم لله ملك السماوات و ا ل أ ر ض وما فيهن وهو على كل شيء قدير